الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب غزوة خيبر عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا منه نيهاتك وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما أبقينا وثبت الأقدام إلا قينا وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّ إِذَا صِيحَ بِنَا أَبَيْنَا وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق قالوا عامر بن الأكوع قال يرحمه الله قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة ثم إن الله تعالى فتحها عليهم فلما أمس الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء توقدون قالوا على لحم قال على أي لحم قالوا لحم حمر حمر الإنسية قال النبي صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها فقال رجل يا رسول الله ونهرقها ونغسلها قال او ذاك فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه ويرجع ذباب سيفه فاصاب عين ركبه عامر فمات منه فلما قفلوا قال سلمى راني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اخذ قال ما قلت له في ذاك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قاله إن له لأجرين وجمع بين أصبعيه إنه, لجاه إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله وفي رواية نشأ بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لا نزال في كتاب المغازي وهذا باب في غزوة خيبر وهي غزوة وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين فيها على إثر الحديبية بمغانم كثيرة يأخذونها أي في هذه الغزوة غزوة الخيبر حيث من الله سبحانه وتعالى فيها على المؤمنين بمغانم كبيرة أخذوها بعد أن مكنهم سبحانه وتعالى ومن عليهم بفتح خيبر وغزوة وقعت في أوائل السنة السابعة من الهجرة في أول شهر منها شهر الله المحرم وكان ذلك في أواخر هذا الشهر في أواخر شهر في أواخر شهر الله المحرم وحاصرها وهي حصون عديدة حاصرها فسقطت حصنا تلوى الآخر حاصرها بضعة عشر يوما ثم من الله سبحانه وتعالى عليهم بالفتح العظيم وقد جاء في الحديث لا أعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه ثم أعطاها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 وهو عم لسلمة ابن الأكوع رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين قال رجل لعامر ألا تسمعنا من هنيهاتك المراد بذلك أرجازك وشعرك وحدائك ولهذا قال وكان عامر, وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم فقوله هنيهاتك أي حدائك وكانوا في السفر خاصة يستعملون الحدى بالصوت الطيب لأنه ينشط الإبل في سيرها لأنه ينشط الإبل تنشط وتسرع وتجد في السير فكانوا يعتنون بذلك ولهذا سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك قال من هذا السائق من هذا السائق يعني من هذا الذي يسوق الإبل هذا السوق بهذا الصوت فكانوا يستعملونه من عادتهم استعمال الحداء في السفر من أجل تنشيط الإبل في السير فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم أي يا الله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا لولا أنت أي لولا منتك علينا بالهداية وتوفيقك لنا بأن جعلتنا من أهل الصدقة والصلاة وإلا لما كنا كذلك وهذا فيه معنى قول الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وقول الله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم والآيات في هذا المعنى كثيرة قال لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا أي أن الهداية هبة ربانية ومنة إلهية يتفضل الله سبحانه وتعالى بها على من يشاء كما قال جل وعلا ولكن الله يهدي من يشاء قال فاغفر أياء الله فاغفر أياء الله ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وتقصيرنا فداء لك ما أبقينا فداء لك ما أبقينا أول ما قيل في قوله فداء لك ما أبقينا أي أن كل ما نملكه وما ابقيناه من اموال وما نمتلكه من اموال وزروع وغير ذلك كل ذلك نقدمه فداء لانفسنا كل ذلك نقدمه فداء لانفسنا فقوله فداء قول وفداء لك متعلق بقوله ما أبقينا أي فما أبقينا نقدمه فداء ما أبقينا أي من ورائنا من أموال وتجارات وغير ذلك كل ذلك نقدمه فداء لأنفسنا نفدي بذلك أنفسنا قال فغفر فداء لك ما أبقينا وثبت الأقدام إلا قينا أي ثبت أقدامنا عند ملاقات الأعداء وانصرنا عليهم وألقيا سكينة علينا أي من بسكينة تنزلها على قلوبنا إن إذا صيح بنا أبينا إذا دعينا إلى غير الحق إذا دعينا إلى غير الحق فإن نأبى ولا نجيب من دعان إلى ذلك إن إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائب قال من هذا السائب قالوا عامر ابن الأكوى قال عامر ابن الأكوى وكما تقدم عم سلمة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين قال عليه الصلاة والسلام يرحمه الله قال عليه الصلاة والسلام يرحمه الله جاء في بعض الروايات قالوا ما استغفر لإنسان يخصه إلا استشهد يعني في, في مثل هذا الموضع قرب ملاقات العدو إذا دعا لشخص وخصه بشخصه بالرحمة والمغفرة ما كان خص أحد بذلك الدعاء بالرحمة أو الاستغفار إلا استشهد ولهذا قال رجل من القوم وجبت قال يرحمه الله فقال رجل من القوم وجاء في صحيح مسلم التصريح بأن القائل عمر الخطاب رضي الله عنه قال وجبت أي وجبت الشهادة وجبت أي الشهادة لأنه ما استغفر الإنسان يخصه إلا استشهد فلما دع النبي صلى الله عليه وسلم وخصه بهذه الدعوة يرحمه أو يرحمك يرحمه الله وجاء أيضا في بعض الولايات غفر الله لك أو غفر الله له فخصه بهذه الدعوة فقال رجل وهو عمر وجبت يا نبي الله وجبت أي الشهادة بهذه الدعوة التي دعوتها له بهذه الدعوة التي دعوتها له وجبت يا نبي الله لولا لا أمتعتنا به وهذا واضح لولا أمتعتنا به أي بما نعرف عنه من شجاعة وبذل وإقدام وفروسية وبلاء حسن في مقاتلة الأعداء لولا أمتعتنا به أن يبقى, يبقى حتى نستمتع بقائه مجاهدا. منافحا كريما إلى غير ذلك من الصفات العظيمة التي عرف بها رضي الله عنه وأره لولا أمتعتنا به فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة أي جوع وشدة أصابتنا مخمصة شديدة وإذا اشتدت جاء الفرج قال أصابتنا مخمصة شديدة ثم إن الله فتح عليهم ثم إن الله فتح عليهم فلما أمس الناس مساء اليوم الذي فتح عليهم أوقدوا نيرانا كثيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء توقدون قالوا على لحم قال على أي لحم على أي لحم قالوا لحم حمر حمر الإنسية قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوها وكسروها فقال رجل يا رسول الله أو نهرقها أو نهرقها ونغسلها قال أوذاك صلى الله وسلم عليه فلما تصاف فالقوم كان سيف عامر أي ابن الأكوى رضي الله عنه قصيرا فتناول به ساق يهودي ليضربه وجاء في بعض الروايات في مسلم وغيره أنه تلاقى هو وملكهم مرحب تلاقى هو وملكهم مرحب تلاقوا بسيفيهما فضرب ملكهم مرحب بسيفه فوقع سيفه على ترس عامر وقع سيفه على ترس عامر الترس وما يتقى به ضرب السيف أو النبل فوقع سيفه على ترس عامر فعامر رضي الله عنه انتهزها فرصة ونزل تناول به ساق اليهودي لأن السيف سيف اليهودي ملك مرحب وقع على ترس عامر فوجدها فرصة سانحة ليتناوله بسيفه من أسفل ولهذا قال فتناول به كان سيف عامر قصيرا فتناول به ساق يهودي ليضربه أي نزل ليضربه من تحت وهذه تعتبر فرصة له فما الذي حدث قال ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر لما نزل وانتهز هذه الفرصة ويضرب بالسيف رجع ذباب السيف أي حد السيف وطرفه على ركبة عامر ف فأصاب عين ركبته فمات منه مات منه كانت ضربة قاتلة من الذي صوب هذه الضربة من الذي صوب هذه الضربه عامر نفسه عامر نفسه ارتد سيفه خطأ ارتد سيفه خطأ على نفسه فضرب ركبة نفسه عين ركبته فمات من تلك الضربة كان ضربة قاتلة قتل نفسه خطأا في ساحة القتال في ساحة القتال وملاقات الأعداء قتل نفسه خطأا والصحابة رضي الله عنهم يدركون تماما الصحابة رضي الله عنهم يدركون تماما خطورة قتل الإنسان نفسه ولو كان في ساحة القتال. وسيأتي معنا قريبا قصة في الغزوة نفسها الرجل الذي تعمد قتل نفسه بعد أن أبلى بلاء عظيما في النكاية بالأهداء أصابه جرح فتألم منه ولم يحتمل فقتل نفسه قتل نفسه متعمدا فالصحابة رضي الله عنهم يدركون تماما قتل الإنسان لنفسه ولهذا لما علموا أن عامر رجع سيفه على نفسه ويضرب العدو قالوا حبط عملهم. حبط عمله من أين قالوا حبط عمله وفي رواية بطل عمله من أين قالوا ذلك مما يدركونه رضي الله عنهم أرضاهم من خطورة تعمد المرء أن يقتل نفسه وهذا استدل به أهل العلم على بطلان ما يسمى الآن بالعمليات الاستشهادية ولا صح أن تسمى استشهادية وإنما العمليات الانتحارية العمليات الانتحارية وفيها تعمد من الذي يقوم بهذه العملية تعمد لقتل نفسه فإذا كان لما حصل من عامر رضي الله عنه هذا الذي حصل خطأا قال الصحابة بطل عمله ولم يبطل عمله لأنه, لأنه غير مؤاخذ بما وقع خطأا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وفي الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه لكن من إدراك الصحابة لخطورة هذا الأمر خطورة هذا الأمر قتل الإنسان نفسه قالوا هذه الكلمة قالوا بطل عمله قال فمات منه فلما قفلوا أي رجعوا قال سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي وهذا فيه لطف النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته الكرام رضي الله عنهم أرضاهم وسن عامر في ذلك الوقت 23 أو 24 سنة رضي الله عنه أرضاه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده رآه متأثرا رأى سلمه متأثرا ولهذا جاء في بعض الريوات رأاني شاحبا رأاه متأثرا لأن, لأن سمع كلام الصحابة وبعض الصحابة لما قالوا بطل عمل عمله أي عامر قال ما لك وهذا فيه لطفه مع صحابه عليه الصلاة والسلام وحسن تفقده لهم قال ما لك كنت له في ذاك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله أن عامرا حبط عمله من أجل ماذا؟ من أجل أن ذؤابة السيف ارتدت على عين ركبة فمات من تلك الضربة قال زعموا أن عامرا حبط عمله قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قالها قال كذب من قال إن له لاجرين إن له لأجرين أجر ماذا وأجر ماذا قال إن له, له لأجرين وجمع بين أصبعيه يؤكد عليه الصلاة والسلام وجمع بين أصبعيه إن له لأجرين إنه لجاهد مجاهد الأجر على هذين لا جاهد مجاهد جاهد أي مجد في طاعة الله وعبادته وحسن التقرب إليه ومجاهد في سبيل الله فله أجر جهاد النفس على الطاعة وله أجر المجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله قال إن له لأجرين وَجَمَعَ بين أَصْبَعِيهِ إِنَّهُ لا جاهد مجاهد قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بها أي الأرض أو هذا السير في الجهاد مثله وفي روايه نشأ بها الحاصل أن هذا الحديث حديث سلمة بن الأكوع في ذكر لطرف من غزوة خيبر. نعم قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا تقدم في الصلاة وزاد هنا فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية وأورد هنا هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا قال تقدم في الصلاة الحديد تقدم معنا في صفحة 59 قال وزاد هنا فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لما غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي يا عبد, الله بن... يا عبد الله بن قيس قلت لبيك يا رسول الله قال ألا أدلك على كلمة من, كنو... كلمة من كنز من كنوز الجنة قلت بلا يا رسول الله فداك أبي وأمي قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم أورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لما غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أي في طريقهم في هذه الغزوة غزوة خيبر أشرف الناس على واد أشرف, أشرف الناس على واد أي أطلوا من مرتفع على واد والإطلالة من مرتفع على واد يكون فيها مزيد لعلو الإنسان وارتفاعه عندما ينظر إلى وادي وهو أيضا مشرف عليه من هضبة أو جبل أو مكان مرتفع فقالوا فقال فأشرف الناس على وادي فرفعوا أصواتهم بالتكبير وهذا أحسن ما يقول أحسن ما يقال في هذا الموضع عندما يعلو الإنسان على جبل أو مرت... مكان مرتفع يكبر الله يكبر الله سبحانه وتعالى ومما قيل في ذلك أن النفس إذا علت ربما دخلها شيء من العجاب أو الغرور أو التعاظم ولا سيما أنه إذا كان في... في مكان عالي جدا يرى الناس صغار والبيوت صغار ويرى الأشياء صغار فتعظم نفسه وتكبر عنده فيصاب بشيء من ذلك فأنسب ما يقال في هذا الموضع التكبير فبدل أن ينشغل بهذا التعاظم والتكبير للنفس يكبر ربه العظيم الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى ومعنى الله أكبر أي لا شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى فيشغلها بهذا التكبير والتعظيم لله فهو أولى ما يقال في مثل هذا الموضع فرفعوا أصوات بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم هونوا خففوا ارفقوا بأنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنكم تدعون سميعا ونفي الصمم في إثبات السم ولا غائبة نفي ذلك في إثبات القرب إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنكم تدعون سميعا قريبا إنكم تدعون سميعا قريبا ومما استفادوا من هذا الحديث أن فيه شاهدا لقاعدة عظيمة عند أهل السنة في باب الأسماء والصفات أن كل نفي في صفات الله ليس نفيا صرفا وإنما هو نفي متضمن ثبوت كما للضد متضمن ثبوت كما للضد ليس نفيا صرفا لأن النفي الصرف ليس بمدهه وإنما المدح في إثبات كمان ضد المنفي والحديث فيه شاهد هذه القاعدة قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنكم تدعون سميعا قريبا فنفى ثم أثبت كمال ضد المنفي ثم أثبت كمال ضد المنفي صلوات الله وسلامه عليه قال وهو معكم أي بالطلاعه سبحانه وتعالى ورؤيته ومعكم أي معاشر المؤمنين المجاهدين في سبيل الله بالنصر والمعونة والتأييد كما في قول لا تحزن إن الله معنا أي ناصرا ومعينا ومؤيدا قال أبو موسى رضي الله عنه وأنا خلف. دابة رسول الله أي سيري كان خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهذه الكلمة العظيمة كلمة استعانة ومعناها لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة للعبد يباشر بها مصالح الدينية والدنيوية إلا بالله وفيها إظهار العبد عجزة وفقره وفاقته وعدم غنه عن ربه طرفة عين فكلم عظيمة جدا قال فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي يا عبد الله ابن قيس قلت لبيك رسول الله قلت لبيك رسول الله قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة وهذا فيه عظم شأن هذه الكلمة وجاء في بعض الروايات ألا أدلك على باب من أبواب الجنة ومعنى وصفها بأنها باب من أبواب الجنة أنه هذه الكلمة عناية العبد ومداومة عليها سبب لمعونته سبب لنيل المعونة من الله له لمباشرة الأعمال التي يكون بها دخول الجنة والفوز برضى الله سبحانه وتعالى قال ألا دلك على باب من أبواب الجنة قلت بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي قال لا حول ولا قوة إلا بالله فلما سمعها منه بيّن له عليه الصلاة والسلام عظيم فضلها ورفيع شأنها وعلو مكانتها وأنها كنز من كنوز الجنة وذلك لأن هذه الكلمة كلمة استعانا قد تقدم في رجز عامر رضي الله عنه والله لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا أي أن العلم لا حول له ولا قوة أن يصلي أو أن يصوم أو أن يتصدق أو أن يقوم بأي طاعة إلا بالله إلا إذا عانه الله ولهذا شرع لنا إذا سمعنا المؤدن يقول حي على, على الفلاح أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله أي هذا نداء نداء للفلاح فأعننا يا الله أمدنا بالعون حتى نكون من المصلين من المفلحين لا حول ولا قوة لنا لا حول ولا قوة إلا بالله وكذلك سرع لمن خرج من بيته في مصلحة دينية أو دنيوية أن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا قالها قيل هديت وكفيت ووقيت في كلمة استعانة كلمة عظيمة للمسلم أن يأتي بها بين يدي مصالحها الدنيوية الدينية والدنيوية مستعينا بالله تبارك وتعالى طالبا مده وعونه وقد جاء عن نبينا كما في المسند وغيره الحث على الاكثار من هذه الكلمة الحث على الاكثار من هذه الكلمة وجاء في بعض الأحاديث قرنوا هذه الكلمة بالكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله نعم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 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل, عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث سهل بن سعد الساعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون أي المشركون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شادة ولا فادة إلا اتبعها يضربها بسيفة أي أنه أبلى بلاء عظيما في النكاية بالكفار الشاذ والالفاذ القريب والبعيد يتتبعهم وأبلى بلاء عظيما في النكاية بالكفار فقيل ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان من شدة ما رأوا من نكايته وشدة بلاءه في الكفار ما أجزأ منا ما أجزأ فلان لا يدعو لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها بسيفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار أما إنه من أهل النار وهذا يستفاد منه عدم الاغترار في العمل عدم الاغترار بالعمل. العمل ولهذا الصحابة رضي الله عنهم خافوا وأعظم ذلك رأوا هذا البلاء والنكاية العظيمة وفي قتال كفار ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار فلا يغتر الإنسان وأيضا يستفاد منه أنه لا يجوز أن يقال فلان شهيد لما يرى مثلا من بلاءه العظيم ونكايته الشديدة وموته في ساحة القتال لا يقال فلان شهيد وفي صحيح البخاري باب لا يقال فلان شهيد وانما اذا رؤي من الشخص البلاء الحسن والنكاهه العظيمه في الاعداء يقال نحسبه من الشهداء نرجو الله ان يكون من الشهداء نسال الله ان يكون من السعداء ونحو ذلك من العبارات التي لا يكون فيها جزم ونحو ذلك من العبارات التي لا يكون فيها الجزم بذلك يقال نحسبه من الشهداء نرجو إن شاء الله أننا من الشهداء ونحو ذلك من العبارات التي ليس فيها جزم بذلك ولئن قلت في حق شخص نحسبه أو, أو قلت مثلا نرجو أو قلت ما هو أفضل من ذلك نسأل الله أن يكون من الشهداء فهذا خير خير من مجرد الجزم له بالشهادة مع الجزم له بالشهادة مبني على صلاح قلبه بينه بين الله ليس فقط صلاح العمل نعم نحن نرى صلاح العمل لكن العبره ليس بهذا فقط وإنما ما قام عليه هذا العمل من إخلاص أو غير الإخلاص لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل يقاتل الحميه والرجل يقاتل شجاعه والرجل يقاتل العصبيه ونحو ذلك ايهم في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله قاتل لتكون كلمه الله هي العليا هذا في قلب لا يدرى هذا في قلبي لا يدرى انا اطلع عليه لكن الظاهر عندما يرى منه البلاء الحسن والنكاية بالأعداء والأعمال الجليلة الجيدة وكون قتل في ساحة القتال يقال نرجو أنه من الشهداء أو نسأل الله من أن يكون من الشهداء أو نحو ذلك من العبارات قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار إنه من أهل النار فقال رجل من القوم أنا صاحبه أي سأستقسي خبرة أنا صاحبه أي سأستقسي خبرة أتتبع هذا الرجل وأستقسي خبر هذا الرجل قال سأستقسي خبرة أتبع قال أنا صاحبه أي سأستقصي خبره قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه أي أنه لازم يتابعه يريد أن ينظر حال هذا الرجل الذي أبلى هذا البلاء وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار قال فخرج فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت جرح جرحا شديدا فاستعجل فاستعجل الموت استعجل الموت استعجل الموت من أجل ماذا من أجل ألم الجرح الشديد ألم يعني شديد وجرح جرحا مؤلما واشتد به الالم اشتد به الالم ف استعجل الموت ليتخلص من الام الجرح فكيف بمن استعجل الموت من أجل تجارته الدنيوية كيف من استعجل الموت من أجل تجارته الدنيوية أو مصلح من مصالحه الدنيوية فاستعجل الموت وكان استعجاله للموت بتحريق نفسه بالنار وتأجيج النار في نفسه ثم يعد بسبب الجهل بدين الله وعدم البصيرة بدينا الله يعد من أعظم الأبطال يعد من أعظم الأبطال ويمدح ويثنى على عمله وهذا كله بسبب جهل الناس بدين الله وعدم بصيرتهم بما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع سيفه بالأرض وذباب وذبابه بين ثديه أي طرف السيف الحاد جعله بين ثديه ثم تحامل على سيفه أي اتكأ بجسم على سيفه فقتل نفسه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما ذاك قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك انتبه لكلمة أعظم الناس ذلك أي الصحابة أعظم الناس ذلك لأنهم قالوا ما أجزأ مننا اليوم أحد كما أجزأ فلانا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار أعظم ذلك أعظم ذلك قال فأعظم قلت الرجل الذي قلت فيه ما قلت آنفا فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طلبه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 حديث مسعود إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراه أي فيما يبدو للناس أما من صح اعتقاده وصلح باطنه بينه وبين الله وصلحة عقيدته فإن الله لا يخذله كما قال سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة لكن البلاء عندما يكون القلب مختلا والظاهر متجملا بمعاني الإسلام وأمور الدين ويتظاهر بذلك والقلب على خلاف ذلك فهذا الذي يخشى عليه العيادة بالله من سوء الخاتمة هذا الذي يخشى عليه من سوء الخاتمة أن يختم له بخاتمة سيئة أما من صلح باطنه مع الله صحة عقيدة وإمان بالله الصبحان وتعالى فإن الله أزوج ال لا يخذل بلثبه بالقول الثابت قال عند ذلك إن الرجل لا يعملوا عمل أهل الجنة في ما للناس وهو من أهل للنار وهو منه للنار وإن الرجل لا يعمل عمل أهل للنار في ما للناس وهو من أهل الجنَّة وهذا فيه شاهد لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل فاجر ففي تلك المعركة كم الرجل من أعداء الدين قتلوا وأبلى هذا الرجل بلاء عظيما في النكاية بهم والإضرار بهم والصد, والصد لهم ونحو ذلك هذا فيه شاهد لقول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر نعم قال رحمه الله تعالى وفي روايه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلال فااذن الا يدخل الجنه الا مؤمن إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر قالوا في روايه فقال النبي صلى الله عليه بلال فااذن اي ارفع صوتك إعلاما للناس وإخبارا لهم أن لا يدخل جنة إلا مؤمن أن يدخل جنة إلا مؤمن إلا نفس مؤمنة وهذا الإعلان كما أنه أعلم في خيبر أعلم مرات كثيرة ومن ذلك عندما أوفد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في السنة التي قبل حجة الوداع أرسل معه أن يعلن في الناس لا يدخل جنة إلا مؤمن وفي حجة الوداع أيضا أمر من أمر عليه الصلاة والسلام بأن ينادوا هذا النداء لا يدخل جنة إلا مؤمن لا يدخل جنة إلا مؤمن والإيمان لا يقوم إلا على العقيدة الصحيحة وأصول عظيمة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين لا يقوم إلا على الاعتقاد الصحيح ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين نعم. وقوله إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر قد يكون الرجل فاجرا لكن يسخره الله سبحانه وتعالى لتأيد هذا الدين وقد يكون كافرا ويموت كافرا ويؤيد الله سبحانه وتعالى به هذا الدين ومن يقرأ السيرة يجد أحداثا كثيرة فيها الشاهد لذلك نعم قال رحمه الله تعالى عن سلمة بن الأكواع رضي الله عنه قال ضربت ضربة في ساقي يوم خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها نفثات فمشتكيتها حتى الساعة قال عن سلامه بن الأكواع رضي الله عنه قال ضربت ضربه في ساقي يوم خيبر ضربت ضربة في ساقي يوم خيبر أي ضربه أحد الأعداء ضربة في ساقه قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها نفثات نفث فيها نفثات والنفث هو التفل مع يسير الريق فما اشتكيته حتى الساعة فما اشتكيتها أي لم أجد لها حتى الساعة كان يحدث رضي الله عنه بهذا الحديث نعم قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث, ثلاث ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والآقطة والسمن فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه قالوا إن حجبها, فإن إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب قال عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر والمدينة ثلاثة أقام بين خيبر والمدينة ثلاثة ليال يبنى عليه بصفية يبنى عليه بصفية وصفية كانت من جملة السبي في خيبر قال فدعوت المسلمين إلى وليمته فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم تلك الوليمة وتلك الوليمة لعرس النبي عليه الصلاة والسلام بصفية لم يكن فيها خبز ولا لحم إذن ماذا كان فيها قال وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت يعني وضع بسط في الأرض مدة في الأرض فألقى عليها التمر والأقط والسم التمر والأقط والسمن فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أي إن كان اتخذها زوجة عليه الصلاة والسلام أو ما ملكت يمينه أو ما ملكت يمينه فما العلامة قالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطع لها ومد الحجاب فعرفوا أنها زوجة وأنها صارت بذلك أما للمؤمنين رضي الله عنها وعن أزواج النبي وعن الصحابة أجمعين نعم قال رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الإنسية قال عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الإنسية أما أكل الحمر الإنسية فهذا كان في خيبر وتقدم معنا أيضا الحديث بذلك وأما تحريم المتعة متعة النساء فإن ذلك كان عام الفتح فإن ذلك عام الفتح كما ثبت ذلك في الصحيح وينظر تحقيقا نافعا ومفيدا لهذا في كتاب زاد المعادل القيم عند كلامه على غزوة خيبر عقد فصلا خاصا بذلك نعم قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لفرس سهمين وللراجل سهما ثم أورد هذا الحديث حديث ابن عمر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما لفرس سهمين أي على فرسه ولصاحب الفرس سهم أي ثلاثة أسهم وللراجل الذي على قدميه ليس معه فرس له سهم واحد فمن كان معه فرس له ثلاثة أسهم ومن لم يكن معه فرس له سهم واحد من الغنيمة والحديث تقدم معنا في صفحة 280 نعم قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم في ثلاثة وخمسين من قومي فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشه فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر وكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة سبقناكم بالهجرة ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر فدخل عمر رضي الله عنه على حفصة وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء من هذه قالت أسماء بنت عميس قال عمر الحبشية هذه البحرية هذه قالت أسماء نعم قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم فغضبت وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكن في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا قال فما قلت له قالت قلت له كذا وكذا قال ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم, ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري في مجيئه من الحبسة ومن معه إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وأن موافق النبي عليه الصلاة والسلام حين فتحت خيبر حين فتحت خيبر والكلام على هذا الحديث يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى لكن يستفاد من ذلك فائدة تتعلق بحديث تقدم معنا حديث بموسى الأشعري قال لما غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أشرف الناس على وادا فهذا الذي يظهر أنهم في الرجوع لما رجعوا من الغزو لأنهم لما كانوا في الذهاب لم يكن معهم أبو موسى وإنما وصل أليهم بعد الفتح وإنما كان معهم في رجوعهم من من خيبر ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين